ب اللهِ الحم الرحيم إق تَاب الساعة وَن شَق القمَ فسجدول الله وَعدُق تَاب السة وَن شَق القمَ فسجدول بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يرواية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا تبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الى شيء إن نكر خش عن بصارهم يخرجون من الاجداث كأنهم جواد منتشر مهطعين الى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير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 أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا لرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح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 ورسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل مقعر فكيف كان عذابي ونذر وَل قَادِيَ السَّوْْنَقُ آانَ لِذِكرِ فَهَلْمِم مُدَّكِر كَذذَّبَت ثَمُود بِ النُذُرُ فَقَاُوا أَبَ شَعْرًَا مِنَّ في ضلال وسعر نهلقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب نشير سيعلمون غدا من الكذاب لشير إنا مرسلنا قت فتنة لهم فارتقبهم واصطفر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 كَذَلِكَ نَ جزمًَا شَنْكَغُ وَلَ قَدَ ذَرَهُم بَطُشَتَنَا فَتَمَا رَوبُِذُر وَلَ قَدِر وَدُوه عَضَيفِيهِ فَقَمَسنَّ أَعيونَهُْ فَذوقُ وَذَابِي وَنُذُر وَل قادِ صََّّحَهُم بُك غَاتَر عَذَابُ مُسْتَقِد فَذُوقُ عَذاَابِي وَنُدُغ وَل قادِ يَ السََّغْنَقُرْآَ لِذكرِ فَهَلمِم مُدَّكِر ولقد جاء فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرٍ إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ إِنْ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ وَلَقَدْ هَلَكْنَا فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقر تكينَ فيِي جَ النات وَنهَر فيِي م ق صُيد كِد